يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يؤلونكم خبالا لا يؤلونكم خبالا والدم ما عنتم قد بدت البغضه 119. وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون